بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا معتر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير